ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيَاتِ الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هذوا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 وجعل على بصره غشاوة فمَن يهديه من بعد الله أَفَلَا تذكرون؟ وقالوا ما هي إِلَّا حَيَاتُنَا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إِلَّا الدَّهْرُ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 ويوم تقوم الساعة يومئذ يغسر المبطلون وترى كل أُمَّةٍ جاثية كل أُمَّةٍ تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون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 وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْنَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قيل إِنَّ وعد الله حق وَالسَّاعَةُ لا ريب فيها قلتم ما ندري ما السَّاعَةُ إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين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 zal ik ombij, anna kumuta, houdtum, ajatinna, himuzo, wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa Wanu al-kibriyya'ufi al-sama'at wa al-ard, wahoo